الاياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبل فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إدّاؤهم بأسنا تضرعوا ولكن قسّد خلوبهم قسّد خلوبهم وزّيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون بلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة أخذناهم بعثة فإذاهم مبلسون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 شيء فتطردهم بتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تدعونه تضرعوا وخفيا لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ما أنتم تشركون؟ قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع ويذيق بعضكم بأس بعض.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 وإذا رأيت الذين يخونون في آياتنا فأعرب عنهم فأعرب عنهم حتى يخونوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَوْ وَلَهُوَ وَغَرَوْتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَنْتُ بِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ أَنْتُ بِسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَلَا شَفِيعٌ وَإِذْ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 إلى الهدى أتني قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلمه لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقواه وهو الذي إليه تُحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير وإذ قال إبراهيم لآله أزرت تتخذ أصنام آلها إني أراك وقومك في ظلال مبين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 أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإي يكفر بها هؤلاء؟ فقد وكّلنا بها، فقد وكّلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. قل لا أسألكم عليه أجرا.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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه نبجنه لقوم يعلمون اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرب عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفذا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 وَتَمَّتْ كَرِيمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدِيلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذْ تُضَعَّ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُظْلَمُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 أو من كان ميتا فحيييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 51. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا 52. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ما يتتم فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 Mästamela tjälla arhamul arruha mul-un in kuntum sadiqin. och min l-ibili tnejni, och min l-börkari tnejni, och l-aħda karrini haruwa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 على طاعم يطعمه إلا أي يكون ميتة إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خلزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن نطق غير باقي ولا عاد فإنه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 ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون فإن كذبوا كفروا ربكم ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَالِدَانَا وَلَا حَرْماً وَمَا نُمْنِي كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا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 وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهداه منهم فقد جاءكم بجنة من ربكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهداه ورحمة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 قل إنني هدى لي ربي إلى صراط مستقيم دين القيامة دين القيامة إبراهيم حنيفا